رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف الآية ضرب الله تعالى لأعمال الكفار مثلا في هذه الآية الكريمة برماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أي شديد الريح فإن تلك الريح الشديدة العاصفة تطير ذلك الرماد ولا تبقي له أثرا فكذلك أعمال الكفار كصلات الأرحام وقرى الضيف والتنفيس عن المكروب وبر الوالدين ونحو ذلك يبطلها الكفر ويذهبها كما تطير تلك الريح ذلك الرماد وضرب أمثالا أخرى في آيات أخر لأعمال الكفار بهذا المعنى كقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وقوله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت الآية وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى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 وبيّن في موضع آخر أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر الناس فيها فيفهم الشيء بنظيره وهو قوله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ونظيره قوله ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وبيّن في موضع آخر أن الامثال لا يعقلها إلا أهل العلم وهو قوله تعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وبيّن في موضع آخر أن المثل المضروب يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه وسبب ضلال لقوم لم يفهموا حكمته وهو قوله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 ولو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقها قيل فما هو أصغر منها لأنه يفوقها في الصغر وقيل فما فوقها أي فما هو أكبر منها وهو قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ولذلك ضرب المثل بالعنكبوت في قوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وضربه بالحمار في قوله كمثل الحمار يحمل أسفارا الآية وضربه بالكلب في قوله فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى غير ذلك والعلم عند الله تعالى قوله تعالى فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء هذه المحاجة التي ذكرها الله هنا عن الكفار بينها في مواضع أخر كقوله وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد كما تقدم إضاحه قوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم بين في هذه الآية أن الله وعدهم وعد الحق وأن الشيطان وعدهم فأخلفهم ما وعدهم وبيّن هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله في وعد الله وعد الله حقا وقوله إن الله لا يخلف الميعاد وقوله في وعد الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ونحو ذلك من الآيات قوله تعالى تحيتهم فيها سلام بين في هذه الآية الكريمة أن تحية أهل الجنة في الجنة سلام وبيّن في مواضع أخر أن الملائكة تحييهم بذلك وأن بعضهم يحيي بعضا بذلك فقال في تحية الملائكة لهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم الآية وقال وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم الآية وقال ويلقون فيها تحية وسلام وقال في تحية بعضهم بعضا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام الآية كما تقدم ايضاحه قوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار هذا تهديد منه تعالى لهم بأن مصيرهم إلى النار وذلك المتاع القليل في الدنيا لا يجدي من مصيره إلى النار وبيّن هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ وقوله متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال أمر تعالى في هذه الآية الكريمة بالمبادرة إلى الطاعات كالصلوات والصدقات من قبل إتيان يوم القيامة الذي هو اليوم الذي لا بيع فيه ولا مخاله. بين خليلين فينتفع أحدهما بخلة الآخر فلا يمكن أحدا أن تباع له نفسه فيفديها ولا خليل ينفع خليله يومئذ وبينا هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الآية وقوله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا وقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا الآية ونحو ذلك من الآيات والخلال في هذه الآية قيل جمع خله كقلة وقلال والخلة المصادقة وقيل هو مصدر خال له على وزن فاعل مخالة وخلالا ومعلوم أن فاعل ينقاس مصدرها على المفاعل والفعال وهذا هو الظاهر ومنه قول امرئ القيس صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال أي لست بمكروه المخال أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته